يا ايها الذين امنوا لا يبلنكم الله بشيء من الصيد تناوله ايديكم ودم حكم فَمَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ